بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ليصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا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 يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا 119. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 110. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولذان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فَمَن شَاءَ إلَى إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلٌ من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضوا وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله مَا ما تيسر منه